هل انتهيت من الإعداد للسفر يا أندي؟ نعم، وأركز الآن على إجادة بعض التحويلات الحسابية معك حق، فالنظام المتري هو المتبع في معظم الدول الميل يساوي 1.61 من 100 كم، والبوصة تساوي 2.54 من سنتيمترا وماذا عن الوزن والحجم؟ التحويل هنا أسهل إلى حد ما فالباوند يساوي 45 من 100 كيلوغراما والغالون يساوي 379 من 100 لترا ومن المهم أيضا معرفة تحويلات درجات الحرارة يحتاج ذلك لبعض الحسابات حيث أن صفر الفرنهايتي يساوي 16 تحت الصفر في التدريج المئوي والصفر المئوي يساوي 32 فرنهايتي هناك بعض الحسابات الهامة الأخرى مثل تحويل القدم والياردة إلى النظام المتري سأكتب جميع التحويلات في ورقة صغيرة وأحتفظ بها في محفظتي. تحضير يجيد يتقن تحويلات بلد دولة بلاد دول النظام المتري ميل أميال كيلومتر كيلومترات متر أمتار بوصة بوصات سنتيمتر سنتيمترات وزن حجم اسهل هنا هناك نسبيا باوند رطل باوندات أرطال حساب حسابات فهرنهايت درجة مئوية قدم أقدام قطع قطع ورق بحث يحفظ يحافظ على محفظة